ولا يكون, ولا يكون غير ما يريد ولا يكون غير ما يريد منسرد بالخلق والاراده وحاكم جل بما اراد قال كذلك لفظ المشيئه في الكتاب والسنه وروده معلوم كقوله تعالى ولو شاء الله ما قتلت الذين من بعدهم من بعد ماذا اتهموا البينات ولكن اختلفوا فمنهم من امن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما قتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد هذه الايه من اعظم واوضح الادله في الرد على القدريه النفاه لانها تثبت يعني ان مشيئه الرب سبحانه وتعالى شامله لافعال العباد الاختياريه فانه قال تعالى ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم والاقتتال فعلهم كما انها شامله لما يحبه الله عز وجل ولما يكره مما اراد ورودها فالله الذي شاء ورود من امن منهم ومن كفر منهم قال ولكن اختلفوا فمنهم من امن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما قتلوا فالله لم يشرع الاختلاف ولم يشرع ان يكفر بعض الناس حتى يقاتلوا اهل الايمان وهذا لا يكون في الدين وانما هو واقع وموجود كونا كونه الله وخلقه ووجده فهذه الايه دليل على شمول مشيئه الله عز وجل لافعال العباد الاختياريه ولا نزاع في الاضطراريه وهي شامله لما يحبه الله عز وجل ولما يكره ف المن المخالفون من القدريه النفا المعتزله ومن شبههم الذين ينفون مشيئه الله عز وجل هذه الايه ترد صراحه رد بينا عليهم الذين يقولون مشيئه الله ثابته في ذوات العباد الايه متعلقه بالافعال الذين يقولون في الافعال الاضطراريه هذا في فعل اختياري الذين يقولون ان الله شاء الخير فقط هذا في الخير والشر في الايمان والكفر والاقتتال الذي وقع بينهما قال تعالى كذلك الله يفعل ما يشاء هذه في الخلق عندما قال يحيى عليه ذكريه عليه السلام عندما قال قال ربي ان يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامراتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء فهذا في خلق ذوات العباد الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء وقال عز وجل ولو ساء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون وهذه الايه فيما ابتدعوه من الشرائع الباطلة و يعني الكفر والصد عن سبيل الله قال عز وجل وكذلك جعلنا لكل نبي عدو شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء رب كما فعلوه لغرهم وما يفترون وبالقطع واليقين ان هذا الذي فعلوه هو من المحرمات ومما نهى الله عز وجل عنه وقومهم يصدون ويوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا هذا من الكفر والفسوق والعصيان واخبر الله عز وجل ان ذلك وقع بمشيئته ولو شاء الله ان يكون غير ما كان لكان ولكن هو عز وجل الذي اراد ان يفعلوه بحكمته البالغه نسب فعلهم اليهم واثبت صمول مشيئته عز وجل لافعالهم وله الحمد على ما شاء عز وجل ولا اعتراض عليه بانه لماذا شاء الكفر والفسوق والعصيان لما جعل سبحانه وتعالى من الحكمه والمصالح التي تترتب على ورود هذا الكفر وبينها عز وجل فقال ولتصبوا اليه افئده الذين لا يؤمنون بالاخره وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون قدر الله ذلك حتى تميل إلى زخر في القول قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوا هذا الباطل وليقترفوا ويكتسبوا ما هم مقترفون ومكتسبون وذلك لأنه عز وجل أراد أن يعبد بأنواع من العبادة لا تحصل إلا بوجود مضادتها وبوجود ما يخالفها فالمؤمنون يصبرون ويحتسبون والرسل وأتباعهم يقاومون ويجاهدون شياطين الانس والجن الذين يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول زورا والایه تثبت مرتبه الخلق والجعل وكذلك جعلنا في كل قريه اكابر مجرمين وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شيطانا الانس والجن الله الذي جعل وهو الذي شاء ذلك فالخلق لا يملكون مشيئه ولا اراده ولا فعلا الا بمشيئه الله ولا يقدرون على خلق لان الله الذي يجعل ولذا قال مفرد بالخلق والاراده والخلق ورد لذوات العباد هو الاستعمال الاكثر وورد في افعالهم الجعل اكثر ولفظ الجعل ورد في افعال العباد اكثر من لفظ الخلق وان ورد الخلق كما قال سبحانه ان كل شيء خلقناه بقدر وهي وردت اصلا في المكذبين بالقدر فيما يتعلق بافعال العباد وقال عز وجل والله خلقكم وما تعملون ولكن لفظ الجعل نص نصوص كثيره جدا في القران ان الله جعلهم يفعلون وجعلهم بهذه الصفات قال تعالى ولو شاء ربك لامن من في الارض كلهم جميعا اف انت تجره الناس حتى يكونوا مؤمنين تعزيه عظيمه لكل من يتاسى بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي اوحى الله عز وجل اليه وهو رسوله الذي اصطفاه من خلقي وبلغ احسن البلاغ وبين احسن البيان انه لا يكلف الناس حتى يكون مؤمنين ولا يؤمن اكثر الناس ولذلك قال ولو شاء ربك لانمنن في الارض كلهم جميعا فلم يحدث ذلك لعدم ارادته ومشيئته لا لعدم قدرته فانه قادر ان يجعلهم مؤمنين ولكنه لم يفعل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 ولا يزالون مختلفين لانه سبحانه وتعالى اراد ذلك الا من رحم ربك من اهل الايمان فانه لا اختلاف بينهم وانما هم يخالفون اهل الباطل واهل الانحراف عن دين الله عز وجل ولذلك خلقهم خلق هؤلاء لجنته وخلق هؤلاء لناره خلق اهل الايمان للالفه والاجتماع وخلق اهل الكفر للفرقه والاختلاف شرع لهم ان يجتمعوا على طاعته ليرحموا وقدر سبحانه وتعالى ان يوجدوا فريقين كما بداهم يعودون فريقا هدى وفريقا حقه عليهم الضلال قال ولو شاء ربك لجعل الناس امه واحده ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك فانه ملتمع مؤتلف غير مختلف لصحة المنهج ووحدة الدين ولذلك خلقهم لذلك خلق المؤمنين لرحمته وأمرهم بذلك وخلق الكافرين للاختلاف وقدره كذلك وإن لم يشرعه عز وجل وتمت كلمة ربك بالعدل والعلم وعلم بالصدق والعدل تمت الكلمه التي سبقت من الله ان يملا جهنم من الجنه والناس اجمعين ما ظلم الناس شيئا ولكن الناس انفسهم يظلمون قال عز وجل افلم يياس الذين امنوا ان لو يشاء الله لهدن الناس جميعا وهذا يجب ان يياس المؤمنون من انفسهم انظ طبعا ان طريقه القران في بيان قضيه المشيئه ليست مسألة مجردة ولكنها تر... تر... يذكر الله عز وجل ما شئة مرتبطة بثمارها الإيمانية في قلوب المؤمنين أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهذا الناس جميعا هذا يأس من النفس أن ييأسوا أن يستطيعوا أن يهدوا أحدا لابد أن تعلم أنك لست تهدي ولست تملك قلوب الخلق ولكن الله سبحانه وتعالى لو شاء لهذا الناس جميعا فلبد ان تياس من النفس كما تياس من الخلق حتى اذا تياس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا جاءهم مصونا فنجي من نشاء فيياس الانسان من نفسه ومن الخلق ولا توكل الا على الله ولا يرجو الا الله سبحانه وتعالى وقال تعالى ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونوا من الجاهلين انما يستجيب الذين يسمعون الله سبحانه لو شاء لجمع القصار جميعا والناس جميعا على الهدى ولكنه سبحانه وتعالى اراد ان يفترق لانه عز جل خلقهم كذلك وجعل الذين يستجيبونه الذين يفهمون كلام الله ولا يعرضون عنه وجعل المعارضين اهل ضلال و بعد عندي ني حاضرين قال تعالى ولو شئنا لاتاينا كل نفس هداها ولكن حقا القول مني لاملا ان جهنم من الجنه والناس اجمعين بالحق لا بالظلم الله عز وجل حقت كلمته لم يظلمه سبحانه وتعالى حقت ووجبت هذه الكلمه عدلا منه سبحانه وتعالى ان يملا جهنم من الجن في الناس اجمعين ولو اراد غير ذلك لهذا الناس جميعا ولو شئنا لاتينا لاعطينا كل نفس هداها وهذا نص في ان الله ياتي الهدى ان الله يخلق الهدى في قلوب العباد ايات نصوص قاطعه فاعلا والله بعد بيان الحجه المصرون على انكار مشيئه الله سبحانه وتعالى لابد ان يكذبوا القران يعني ان اصروا لابد ان يخرجونا من المله نعوذ بالله قال ولو شئنا لاتاينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لام لان جهنم من الجنه الناس اجمعين قال سبحانه وتعالى بعد ان امر بقتال الكفار ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلوا بعضكم ببعض الله عز وجل لو شاء لهلك الكفاره بعقوبات من عنده وهو عز وجل على ذلك قادر والكون كله يشهد بذلك فان السماء والارض والريح والمطر لا يملك العباد من ذلك شيئا وينالهم من امر الله سبحانه وتعالى من انواع النعيم والعذاب ما ينالهم وهو عز وجل قادر ان ينتصر على الكفار وان يذهب بقواتهم جميعا ولكن اراد الله ان يختبرنا وان يختبرهم ولكن ليبلوا بعضكم ببعض وهذا يجعل المؤمن لا يسخط على قدر الله ويفهم هذا الصراع الذي يقع ويجري بين الايمان والكفر بين المؤمنين والكفار يعلم انه بحكمه الله بارادته ومشيئته فهو يمتحنك حيث وضعك في موضع تخاف فيه من عدوك ومن قوته وهو يمكن ان يصيبك ومع ذلك تبذل في سبيل نصرة دين الله عز وجل واوجب عليك ذلك وانت ترجو وتخاف وانت ما زلت في هذه الدنيا لينظر الله سبحانه وتعالى من يؤمن ويصدق بوعده ومن يكذب ويرتاب ويترك العمل الذي امر الله عز وجل به رغبه في الدنيا ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض فقال سبحانه ولا ان شئنا لنذهبن بالذي اوحينا اليك وهذا لم يقع لعدل نشئه الله ان الله يذهب بالوحي الذي اوحاه الى النبي عليه الصلاه والسلام وينسيه اياه ويفقده القدره على تكليم الناس به الله سبحانه الذي وفقه وهذا فيه الامتنان على الرسول عليه الصلاه والسلام وهي مننه علينا جميعا ففضله عز وجل علينا بورود كتابه الذي يتلى بينما من كلامه عز وجل الذي اوحاه الى النبي عليه الصلاه والسلام ان الله لم يذهب به سبحانه وتعالى فضل عظيم من الله عز وجل يجب ان نعلم منة الله بذلك فنشكره عليها قال سبحانه وتعالى فان يشاء الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته اي لو اراد الله ان يختم على قلبك فلا تستطيع ان تعي كلمه مما اوحاه اليك ففعل ولكنه لم يفعل عز وجل لانه انما يمحو الباطل ويحق الحق وما اوحاه اليك هو الحق فلا يبطل كم من مدعي للنبوه اخترع الكتب الكاذبه وادعى نزول الوحي عليه فكم وتبعه في زمنه ربما الاف و عشرات الالاف وما زال يوجد في كل زمان من هؤلاء من يستتبعهم الكثيرون ثم اين كان كتابهم وتاديبهم ووحي الشيطان لهم كل ذلك محاه الله ايه من ايات الله والله من ايات الله العظيمه ويمحو الله الباطل ويثق الحق بكلماته كم طعن في القران من طاع وكم حاول اعداء الاسلام اينا له من هذا الكتاب وما افلح في شيء من ذلك ولا يزال القران يطيف في وجه هؤلاء جميعا ماتوا ومات كلامهم واتى غيرهم ويموتون كذلك فسبحان الله فايشاء الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته انه عليهم بلف الصدور فلا يمكن ان يزول هذا القران لان الله لم يشاء ذلك وما ختم على قلب نبيه عليه الصلاه والسلام قال سبحانه وتعالى اني شيء اذهبكم ايها الناس وياتي باخرين وكان الله على ذلك قادرا هذه الايه فيها الجمع بين يعني او بيان العلاقه بين الاشياء وبين القدره والمشيئه فهي كلها الاشياء التي وجدت والتي لم توجد داخله تحت قدرته ولا يوجد الا ما شاءه كان الله على ذلك على ان يذهب بالناس وياتي باخرين كان الله على ذلك قادرا وهو عز وجل يفعل ذلك ولكن ليس في لحظه واحده ان يشاء يذهبكم ايها الناس قد ذهب امم قبلنا فلو هذه الايات فجاء الله عز وجل بنا كنا نحن الاخرين كما نتلوها نحن الان وبعد حين يذهب الله عز وجل بنا وياتي باخرين فسبحان الله إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين يشأ يذهبهم مرة واحدة يفعل وهو عز وجل إنما شاء أن يذهب بهم فردا فردا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا يأتي يعني أجل الإنسان فيرحل وبعد حين يكون الكل قد تغير وآتى آخرون غيرنا بالكل كما أنه نكاد نقول لا يوجد مثلا على وجه الأرض او ان نقول نك... نظن ذلك ظنا شبه مؤكد انه لا يولد مثلا منذ من كان على الارض منذ 100 200 من الاعوام لا يولد الان احد فسبحان الله يعني كان الناس منهم المسلم ومنهم الكافر شاء الله عز وجل ان يذهب بهم وان ياتي باخرين وكان الله على ذلك قادرا وقال عز وجل لا تدخلوا المسجد الحرام ان شاء الله امنين محلقين رؤوسكم ومقصرين وهنا هنا يقول اهل العلم ان التعليق هنا ان شاء الله للتحقيق وليس للتعليق يعني ليس من الاستثناء او انه علق بامنين ان شاء الله امنين محلقين رؤوسكم ومقصرين او انه صحيح على الاستثناء ولكن المقصوده ان البعض ممن شهد الحديبيه لا يكون قد حضر عمره القضيه ويدخل المسجد الحرام مع النبي صلى الله عليه وسلم فربما لم يحضر بعضهم وهذا ثابت والله اعلى واعلم فباستثناء هنا ان شاء الله امينين اما انه للتحقيق اي وقد اخبرنا الله انه شاء ذلك واخبر النبي صلى الله عليه وسلم واعدا جازبا للصحابه انهم يدخلون المسجد الحرام ان شاء الله فهي مشيئته عز وجل او بتمام تحقيق لا تعليقا ان هذه مشيئته والقول الثاني ان ذلك معلق بما بعده امنين محلقين رؤوسهم ومخصرين فيمكن ان يدخلوا الرسول صلى الله عليه وسلم اخبرهم انهم يدخلون المسجد الحرام ويتطوفون بالكعبه لكن لو دخلوه في ذلك العام لما دخلوه امنين وانما دخلوا محاربين وانما كانت بيعه العقره بيعه الشجره من اجل ان يقاتلوا و و يعني لو دخلوا هذا العام لما دخلوه امنين فاذا ان شاء الله امنين معلقه يعني استثناء معلق بامنين او كما ذكرنا ولا لعله اقرب ان شاء الله ان ذلك لان ليس كل من شهد الحديبيه شهد عمره القضيه قال تعالى قل إن قال انما ياتيكم به الله ان شاء ان عن قال نوح عليه السلام فعندما قال له قومه فأتنا بما تعدون إن كنتم من الصادقين قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين وما يأتيكم بالعذاب الذي تستهزئون به الله عز وجل إن شاء وما أنتم بمعجزين ويلاحظ هنا كما ذكرنا أن المشيئة التي وردت في القرآن تشمل ذوات العباد حياتهم حياتهم موتهم تشمل افعالهم الاختياريه والاضطراريه ان ياتيهم عذاب فهذا امر يقع عليهم في الحقيقه ليس فعلا من فعلهم ولكن وردت الادله الاخرى ب يعني ذكر افعلهم الاختياري ضمن ذلك كما مثلا ان يشاء يذهبكم ايها الناس ذهاب الناس هو قد ينسب اليهم فعلا لكن في الحقيقه هو ايه هو هو انفعال هو فعل مجازي الناس مات مات الناس الذين قبلنا ان السوراء فاء الا كانت في الحقيقه هو هم لم يفعلوا شيئا ومذهب بهم وقال عز وجل عن امام الحنفاء ابراهيم عليه السلام ولا اخاف ما تشركون به الا ان يشاء ربي شيئا واسر ربي كل شيء علما افلا تتذكرون ولا اخاف ما تشركون به على الوجه الاول ان هذا استثناء منقطع لا يخاف ما يشكر به لكن أن يشاء ربي شيئا من الضرر يضرني به فهذا الذي يصيبني ليس شركاؤكم إلا أن يشاء ربي أن يصيبني بشيء فلا أخاف ضرا من آلهتكم ولا أخاف أن يصيبوني بسوء وإنما الله عز وجل إذا أراد أن يصيبني شيء أصابني وعلى الوجه الثاني أن الاتفناء متصل لا اخاف ما تشركون به الا ان يشاء ربي ان اخاف والوجه الاول الذي عليه عامه المفسرين في هذا الموضع غير الا يشاء ربي شيئا يعني الا لو ان الله ما ثبتني لو ان الله عز وجل ما حفظني من هذا الخوف المذموم الشركي ان اخاف من المشركين كما قال صهيب عليه السلام في الآيه التي بعدها وما يكون لنا ان نعود فيها الا ان يشاء الله ربنا واسع ربنا كل شيء علما فهذا اليه واضحه جدا في المعنى الثاني الذي ذكرناه في الايه الاولى اننا لن نعود الى ملتكم الا ان يشاء الله ونعود بالله فهو يستثني في ثباته على الايمان لان قلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء فالله عز وجل هو الذي يثبت عباده المؤمنين فالرسل احتاجوا الى ان يثبتها الله ولولا تثبيته لما لو الى الكفار ولولا ان ثبتناك لقد جئت تركن اليهم شيئا قليلا فاذا كان الرسل في حاجه الى التثبيت فنحن اولى والله انه مثبت قلوبنا على دينك فالايه عن ابراهيم عليه السلام ولا اخاف ما تشركون به استثناء منقطع على الوجه الاكثر اكثر المفسرين عليه الا ان شاء ربي شيئا ان يصيبني شيء من الضرر فلست اخاف ما تشركون به اصلا ولكن ان شاء الله ان يصيبني بشيء اصابني فقال عز وجل عن ذبيح اسماعيل عليه السلام ورا يا ابي افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين فهو يتوكل على الله عز وجل في فعله الصبر فعل من فعل اسماعيل عليه السلام وهو يقول لابيه ستجدني ان شاء الله من الصابرين فهو ايمانه بالقدر في يعني هذا الموضع من اعظم مواطن الايمان وذلك انه علق صبره على مشيئة الله واعلم ان فعله انما بتوفيق الله وصبره هو فعله فهو يرجو الله ان يثبته ويعتوكل على الله لا على نفسه ستجدني ان شاء الله من الصابرين وفي الآية قول شعيب وما يكون لنا ان نعود فيها الا ان يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيئنا علما على الله توكلنا قال عبد اي توكل على الله عز وجل في ثباته على الدين ويقول يعني كما قال النبي عليه الصلاه والسلام يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك ولا يجزم لنفسه بخاتمه وانما يرجو حسن الخاتمه الى الله سبحانه وتعالى وفيه صحه الاستثناء في الايمان بنيه معنى الموافاه ان يقول انا مؤمن ان شاء الله بمعنى اثبت على ذلك وان شاء الله وهذا معنى حسن صحيح لا نزاع فيه مع من يعني يخالفنا في ذلك و لكن للاستثناء في الايمان معنى اخر لعله ياتي ان شاء الله وهو الصحيح ان انا مؤمن ان شاء الله من باب ان الايمان قول وعمل فهو لا يدري اكان قد وفى جميع الاعمال الواجبه وترك المحرمه ام لا فاذا قال انا مؤمن ان شاء الله فهو لما لا يعلمه انه قد وفى العمل الواجب وكيل الاعتبارين في الاستثناء صحيح وقوله عذر الله عن يوسف وقال ادخلوا مصر ان شاء الله امنين وهذه عندما استقبل ابويه واخوته جاء قادمين من البدو الى مصر وهنا التعليق على امنين وكذا على الدخول امنين وقال عز وجل عن موسى في يعني كلامه مع الخضر قال ستجدني ان شاء الله صابرا ولا اعصيك امرا هذا من أوضح الأدلة في الرد على القدرية أن أفعال العباد الإختيارية الطاعات إنما هي من نشيئة الله وتوفيقه ولم يصبر موسى صلى الله عليه وآله وسلم أكثر من ما ذكر الله عز وجل قال سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله وهو نص قاطع ايضا في تعلق المشيئة في شمول المشيئة لافعال العباد الاختياريه ولا تقول ان لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله فالامر بمشيئه الله سبحانه وتعالى وقال تعالى قل لا املك نفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله اي لكن ما شاء الله من نفع اصابني وما شاء من ضر اصابني وقال تعالى خالدين فيها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربك وقال ذلك عن اهل الجنه وعن اهل النار قال فاما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربك ان ربك فعال لما يريد وام الذين سعدوا ففي الجنه خالدين فيها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربك عطاء غير محدود واصح اقوال 10 في تفسير هاتين الايتين ان هذا الاستثناء في الموضعين راجع الى اوساط الموحدين فوسطوا المؤمنين مده من الزمن ضمن الذين شقوا وباقي الزمن بعد ذلك بعد نجاتهم ضمن الذين سعدوا فاستثنوا من الفريقين استثناء اهل الجنه قبل ان يدخلوها وهو ايضا يشمل المده التي هم فيها كتب كتبوا من السعداء وهم يوم القيامه من السعداء لكن قبل ان يدخلوا الجنه فالاستثناء في اهل الجنه جميعا للجميع في الزمن الذي قبل دخولهم وهذا الزمن يسير لمن دخلها لاولى واهله وليس يعذب في النار وهو بالنسبه لمن عذب في النار مستثنى لانه لم يكن في الجنه واهلها فيها فهو يعني يطول حسب عمل الانسان و يعني صفاته فالاستثناء في اهل الجنه راجع الى المده السابقه على دخولها سواء كانت في عراصات القيامه لمن لا يعذب من الموحدين في النار او لمن دخلها في النار دخل النار من اوساط الموحدين واما الاستثناء في اهل النار خالدين فيها ما دامت ان شاء الله ارض الا ما شاء ربك فهي في اوساط الموحدين الذين امنوا اشقاء مده يعذبون ثم ينجون بعد ذلك وهناك اقوال اخرى لعل له ياتي بيانها في موضعها ان شاء الله وقال تعالى ربكم اعلم بكم ان يشاء يرحمكم او ان يشاء يعذبكم فالرحمه والعذاب اشياء تقع على العباد الله عز وجل هو الذي يشاء ويفعل ما يشاء اللهم ارحمنا ولا تعذبنا رب وقال عز وجل يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء اللهم اغفر لنا ولا تعذبنا وقال تعالى ولك ينزل بقدر ما يشاء ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض ولكن ينزل بقدر ما يشاء فبانه وحكمته وقدرته انزل ارزاق العباد على ما اراد سبحانه وتعالى وينزل بقدر ما يشاء وقال عز وجل ان ربك بسط رزق لمن يشاء ويقدر يوسع الرزق على من يشاء من عباده ويقدر يضيق سبحانه وتعالى فارزاق العباد ليست متعلقه بمدى جهدهم وسعيهم انما هي متعلقه بمشيئه الله عز وجل وليس مع ذلك ترك السعي بل يسعى العبد ويعلم ان رزقه بيد الله وهذا يدفعه الى ان يطلب ما حل ويدع ما حرم ويطلب الطلب الجميل يجمل في الطلب لا ان يكبد في الحرام لينال رزقا يزعم انه له لا يصيبه الا ما كتب الله له وقال تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده ام الكتاب وهذا في يعني ما يكون من ايات شرعيه عند قول على قول بعض اهل العلم ويمحو منها ما يشاء ويثبت منها ما يشاء ينسخ ما يشاء ويثبت ما يشاء او على ظاهر المنقول لابن عباس وهو الكتاب كتابان كتاب يمحو الله منه ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب فهو المحو والاثبات في الكتب التي تكتبها الملائكه غير اللوح المحفوظ فهي كتب الكتاب القدريه يمحو الله منها ما يشاء وقد ورد في الاثر ان بعض الصحابه اللهم ان كنت كذرتني شقيا فامحني واكتبني سعيدا وهذا يصح بغير لفظ في ام الكتاب ثابت عن عمر او المروي عن عمر من غير لفظ ام الكتاب لان ام الكتاب لا محو فيه ولا اثبات كما قال ابن عباس بل نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رفعت الاقلام وجفت الصحف جف القلم بما هو كائن فهذا أم الكتاب الذي لا محو فيه ولا إثبات أما المحو والإثبات فهو في غيره من الكتب الله على وعلم وقال قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عورا من قبله أفلا تعقلون فجعل الله عز وجل هذا من آيات صدق نبيه أن الله عز وجل هو الذي تعقل أوحى إليه القرآن وأقدره على تلاوته عليهم وقال تعالى نحن خلقناهم وشددنا أسرهم بأسهم يعني وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا قد شاء سبحانه وتعالى حين شاء وقال عز وجل وما يذكرون إلا أن يشاء الله علق أفعال العباد على مشيئته وقال وما تشاؤون الا ان يشاء الله علق مشيئتهم على مشيئته هذه الايات هي يعني مفتاح السعاده في قضيه الايمان بالقضاء والقدر والهدايه السعاده والهدايه والراحه والسكون لكي يعلم العبد ان مشيئته لا تكون الا اذا شاء الله وهي عامه وما تشاؤون فعل منفي في سياق النفي يبقى ما تشاؤون مشيئه لا يمكن ان تشاء مشيئة اصلا الا ان يشاء الله انت تشاء ثم لن تفعل اذا شئت وكم من امور تشاؤها ثم لا تفعلوها فانت لا تشاء ابتداء حتى يشاء الله ولن تفعل ولن تذكر الا ان شاء الله يقول فاخبر ان مشيئتهم وفعلهم موقوفان على مشيئته مشيئته لهم هذا وهذا مشئته ان يشاء ومشيئته ان يذكر ويفعل لان هناك العباده قد يشاء الواحد من شيئا ولا ولا يفعل تضعف العزيمه بعد مده ويريد ان يفعل كما قد يود الواحد منا ان يصلي كل يوم ويكون مريدا ان يصلي قيام الليل كل يوم ولكنه لا يفعل ربما فهذا يعني في هذا المقال وقد لا يشاء اصلا كاناث كخلق اكثر الخلق لا يشاءون ذلك ولا يريدون فسبحان الله الله الذي فاو تباين قلوب العباد وهناك من يشاء ويفعل وكل ذلك بمشيئه الله وقال تعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير على ما يتقاتل الناس على الدنيا وعلى الملك على أمر ليس بأيديهم ويعني ربما يعني لو نظر أحدهم يعني في أمر ملكه أنه كان بينه وبين الموت يعني لحظات أو سنتمترات ومع ذلك آته الله الملك فيظن بعد ذلك أن ملكه الله عز وجل وعلى هو يعني يظن ان ملكه يعني هو الذي فعله ولم يؤتيه الله اياه ولو ان الانسان امن بذلك لما طغى حين عندك او حين يستغني او حين يعزه الله ان لو ان الله عاله وان العبد علم ان الله اعز لما تكبر على الخلق ولا رحم الضعفاء والفقراء والمستضعفين وعلى من اذله الله عز وجل ان يلجا اليه سبحانه لان الامر بيده ان يعزه اللهم اعز الاسلام والمسلمين والله عز وجل يفعل ذلك كله بالخير وبالحكمه والمصلحه بيده الخير لان الشر ليس اليه سبحانه وتعالى بمعنى هو الله الذي يخلقه كما ان الله ملك كفارا وافسدوا في الارض افسادا ولكن له الحمد على ذلك لأن ذلك فيه من الحكم والمصالح وما يحبه الله عز وجل مما ترتب على الرؤون جعل الله فيه ما يحبه يعني انظر إلى ملك فرعون أما جعل الله في هذا الملك من أنواع العبودية يعني جعل مقدرا فيه من أنواع العبودية التي وقعت من موسى عليه السلام ومن معه صبرا واحتسابا ومن مؤمن آل فرعون من الجهر بالدعوة وما صار فعلا قدوة بالتائرين إلى الله سبحانه وتعالى وجعل فيه من الآيات ما نحمد الله على ما قدر وعلى ما صنع وجعل من الآيات العظيمة المبهرة للعقول والقلوب التي تجعل كل من يأتي بعد ذلك يعلم يعني أن ما قدره الله هو الخير في موضعه فالخير كله في يديه الشر ليس اليه ليس من فعله وان كان من خلقه الله لا يفعل الشر ولكنه يخلق الشر وخلقه للشر ليس بشر فليس في مخلوقاته شر محض انما شر من جهه يكون خيرا من جهه وليس في افعاله عز وجل شر قط ابدا لا في صفه ولا في فعل ولا في اسم ولا في ذات ليس ليس الشر ليس اليه بيدك الخير وبعض اهل العلم يعني يعني يقولوا كلاما في يرد بالسياق وترده الادله يقولوا يدك الخير او ايوا الشر صحيح لا نعم ان هو المعنى الذي قصده صحيح يعني الله الذي يملك الخير والشر بيده يعني ولكن بيده الخير يعني يطلب منه ويرجى منه افعاله كلها خير والله اعلم وقال تعالى ويعذب المنافقين ان شاء او يتوب عليهم وقال يختص برحمته من يشاء فالله العذاب والرحمه منه سبحانه وتعالى متى والله يختصنا برحمته والله ذو الفضل العظيم وقال تعالى ولكن الله يزكي من يشاء ان الله سبحانه وتعالى يمتن على عباده المؤمنين بانه لو يعني حاسبهم على ما كان منهم لما زكى منهم من احد ابدا فانت مهما سعيت في تزكيه نفسك ففيها من الجهل والظلم ما يمنع من حصول التزكيه الا يزكيها الله وله هو العز والجلال الذي يزكي من يشاء فاذا ودت من نفسك خيرا ولا شيئا يحبه الله فاعلم ان الخير ليس منها وانما من الله الذي زكى من يشاء سبحانه وتعالى ولذلك فضر اليه دائما ان يزكي نفسك على الدوام اللهم ااتي نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها مولانا اللهم ماذا حمد انت زكا ولكن بين عز وجل انه هو الذي يزكي من يشاء فديده هو خير من زكاها فانت عليك ان تزكي نفسك ولكن الله هو الذي يزكي من يشاء فانت تضع البذره والله الذي خلق البذر ثم الله الذي ينزل المطر ثم الله الذي ينبت ذلك البذر في الارض وفي القلوب كذلك فانت عملك بلا توفيق لا فائده منه تيقن من ذلك فقال الله وقال والله يضاعف لمن يشاء فهو موعظ الاجر لمن يشاء يجعل يعني المتاخر الضعيف قليل العمر ربما اسبق اليه عز وجل من الكبير المعمر امه الاسلام اعمارها ما بين 60 و 70 في الاغلب العام ومن قبلنا كانوا يعيشون بالمئات ومع ذلك امه الاسلام اسبق ربما يسبق الصغير المتاخر التزاما واسlama وايمانا الذي سبقه بل ربما الذي كان سبب هدايته فسبحان الله والله يضاعف لمن يشاء وقال عز وجل نصيب برحمتنا من نشاء وننضي اجل المحسنين الله سبحانه وتعالى مكن يوسف عليه السلام في الارض واعطاه الملك رحمه منه عز وجل بما شئته نصيب برحمتنا من نشاء وقال عز وجل ذلك فضل الله ياتيه من يشاء فالفضل يطلب منه سبحانه وتعالى لانه واقع بمشيئته وقال ولكن الله يمن على من يشاء من عباده يعني هذا علاج الحسد الذي لو نظر اليه الحاسد زال عنه قسم الله مشيئه الله هي التي اقتضت التفضيل واقتضت ان يكون فلانا مقدما على فلان وذا فضل على فلان الاقوام يقولون للرسل ما انتم الا بشر مثلنا هذا يدلك على ان مرض كفرهم الاصلي هو الحسد يحسدون الرسل على ما آتاهم الله من الفضل فقالت الرسل في محاوله لعلاج هذا المرض واقامه الحده عليهم كذلك ان نحن الا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده نعم فاذا نظرت الى ذلك لو ان العبد نظر الى ذلك ما زال في قلبه لماذا فلان افضل مني الله الذي فعل يا فلان الله الذي فعل الله الذي قسم الله الذي شاء ذلك فوض وارضى بما قسم الله لك وهذا يسعدك الذين اتبعوا الرسل علموا ان الله اصطاهم بمشيئته وفضلهم ومن عليهم بمشيئته فجعل سبحانه وتعالى هذه هذا الامر في موضعه فاتبعوهم على ذلك ورضوا بما وجعل الله عذر لهم من ان يكونوا اتباعا للانبياء فسعدوا اعظم السعد وجعل الله في قلوبهم الحب بدلا من الكراهيه التي يحدثها الحسد سبحان الله الله عز وجل يمن على من يشاء من عباده وقال تعالى حتى اذا استيأس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد باسنا على القوم الظالمين فنجي من نشاء الله عز وجل نجى من شاء نجي مبني المجهول الله الذي نجاهم فنجي في قراءة الأخرى فننجي من نشاء الله عز وجل الذي نجاهم ومن عليهم بفضله سبحانه وتعالى ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين انظر إلى الفضل ذكره معلقا على مشيئته وعندما ذكر العقاب والعدل ذكره سبحانه معلقا بفعلهم وكلاهما بمشيئته ولكنه ذكر اجرامهم المجرمين لكي يدل على ان باءه وعذابه واوضع في موضعه ما ظلمهم هم اجرموا كما قال كما بداكم تعودون فريقا هذا هنا ذكر الفضل له عز وجل وقال فريقا حق عليهم الضلاله اضلهم عز وجل وهو ذكر ذلك في موضع اخر ولكنه ذكره هنا بالحق ذكره مقترنا بالحق حق عليهم الضلال لماذا انهم اتخذوا الشياطين اولياء من دون الله ويحسبون انهم مهتدون سبحان الله والله سبحانه وتعالى جعل يعني فضله سبحانه وتعالى محض مشئه منه وهو الذي تفضل وهيئ هؤلاء لي فضلي وعندما ذكر عدل وانشاء العقاب وان كان بمشيئه الا انه بعمل الناس لا يعاقبهم بما لم يصدر منهم وقال عز وجل الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء فعلم والله ثم تامل في السحاب كده وشوف اشكاله العجيبه ليتامل ماذا صنع الناس فيها هم هل هم الذين جعلوا هذه السحابه متقدمه مثلا بهذه الهيئه وهذا الشكل ده حاجه لا دخل للعباد فيها نهائيا وانما هم يتفردون على السحاب الذي يسير وكيف يسير يتجه يمينا شمالا, شمالا شرقا غربا شمالا جنوبا واشكاله العجيبه التي لو اراد اهل ان يتخيل فيها ما شاء لا تخيل فيبسطوا في السماء كيف يشاء وقال عز وجل عن يوسف ان ربي لطيف لما يشاء قال وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قاد جعلها ربي حقا هذه أي آية عظيمة البيان هذا تأويل رؤياي من قبل ما لش قد تحققت لأنه يريد أن ينسب الفضل إلى الله والله الذي جعل وهو في الحقيقة يوسف تملك ولكن من ملك من أسجد له إخوته هذه أفعال اختيارية هم سجدوا له إخوته وأبوه مسجدوا له وقد آتاه الله الملك عليهم فقال قد جعلها ربي حقا جعل الله الرؤيا حقا وقد احسن بي اذ اخرجني من السجن كلها فيها افعال اختياريه لكن هو يذكرها هنا في مقام الاعتراف بالفضل والثناء على الله بفضله ولم يقل وقد خرجت من السجن هو خرج بالفعل ولكنه يقول وقد اخرجني احسن بي اذ اخرجني من السجن وجاء بكم من البدو هم جاءوا والله جاء بهم هذه الآيات ال... التي جاء بيان قضية القدر بوضوح وجلاء وجاء بكم من البدو إذ أنت لابد أن تنظر ذلك لتعرف فضل الله عليك وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي وفأ بالوعد عندما قال لا تفريب عليكم اليوم لم يكن من بعد أن فعل إخوتي ما فعلوا وإنما هذا في مقام ذم الشيطان ومواسهل من قام السماء على الرحمن وذم الشيطان فنسب ان يعني لا يلومهم على ذنب كتاب منه واستغفروا منه وانما ذكر ذلك ليرجع الفعل الى صاحبه فقال ان بعد ان نازغ الشيطان بيني وبين اخوتي لالا يجرحهم بالتذكير بافعالهم القبيحه التي يعني وقعت لهم قبل ذلك قال ان ربي لطيف لما يشاء انه هو العليم الحكيم بلطفه من حيث لا يشعر الناس تمضي مشيئته سبحانه وتعالى يجعل سبحانه وتعالى فيما يظنه الناس شرا وسوءا يجعل فيه خيرا كثيرا ويجعل فيما يكرهون خيرا كثيرا وعسى ان تكرهوا شيئا واجعل الله فيه خيرا كثيرا وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم فيوسف كرهه ويعقوب كره مفارقه يوسف وكان في ذلك اعظم الاسباب فيما اعطاه الله اياه وكره يوسف السجن وجعل الله له فيه سببا ملك ان ربي لطيف لما شاء حيث لا يشعر الانسان ولا يدري بلطفه اللطف في معنى الخفاء فالله عز وجل يوصل البر الى عباده بلطفه من حيث يشعر ومن حيث لم يشعر سبحانه وتعالى انه هو العليم الحكيم وقال يؤتي الحكمه من يشاء ومن يؤت الحكمه فقد اوتي خيرا كثيرا العبد يكون حكيما والله يوتي الحكمه بما شاءته عز وجل وقال لو نشاء لطمسنا على اعينهم فاستبقوا الصراط فان يبصرون وهذا من اوضح ما يدل على قدره الله على ذوات الوجود وصفات فعلا من يملك بصره في الصباح ان يعود اليه بعد ان كان نائما بل في الصباح في كل لحظه من اللحظات والله يعني لو كان الانسان يملك نفسه شيئا لما ود من يلبس نظاره حتى لو جعله جعله نظره على الدوام 6 على 6 فضلا عما ان يولد الانسان الذي لا يملك لنفسه ان يضل بصره يعني لحظه واحده الله الذي يفعل لو شاء الله ان يطمس على اعين الناس واذهب بابصارهم وجعلهم يسيرون على الطرقات لا يهتدون لفعل هو سبحانه وتعالى له الحكم وله الحمد على كل ذلك قال ولو شاء الله لذهب بسمعه وابصارهم من يملك السمع والابصار الانسان يجد نفسه يسمع يجد نفسه يبصر كم من الناس يجد يعني غير ذلك يجد نفسه لا يسمع او لا يغذر او لا يتكلم قد ولد كذلك وقد ياتيه بعد ذلك ولا يستطيع له احد شيئا من هذا قال سبحانه وتعالى ان يشاء يسكن الريح فيضللنا رواكد على ظهره تظل السفن راكده تضربها الامواج ولا تتحرك جاريه في اغراض الناس لو اسكر الله عز وجل الريح كما لو جعل الله الاله تتعطل مثاره الريحيه البديل الوحيد لنجاتهم والا هلكوا او اهلكهم الله بالريح ايضا واذا قال يشاء يسكن الريح فاضولنا راكدا على ظهري او يبقيهن بما كسبوا ويعفو عن كثير فلو ان الله اراد يهلككم لا هلككم وقال ولو نشاء لو نشاء لجعلناه هطام الذر الذي يزرعه الناس لو اراد الله ان يدمره في لحظه وان يحترق لفعل سبحانه وتعالى وقال لو نشاء جعلناه اجاجا هل نحن الذين جعلنا ماء النيل عذبا وماء البحر مورا مالحا ما بيدنا ان نجعل هذا عذبا وهذا ملحا نحن وجدناه كذلك وآباؤنا وجدوه كذلك واجدادنا وجدوه كذلك لو شاء لو نشاء لجعلناه اجاجا لو نشاء جعلناه اجاجا مالحا مورا فلولا تشكرون لك الحمد يا رب وقال فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء وإن خفتم عيلة فقرا حين فرض الله عز وجل عليهم الجهاد بمشركين وأن لا يدخل المشركون المسجد الحرام بعد عامهم هذا ومنعوا من شهود الموسم وغيره بل منعوا من دخول جزائية العرب خاف البعض على التجارة وعلى الأسواق التي كانت تنصب في الحج والمسلمون لم يكنهم الكثرة في الأرض في ذلك الوقت فقال عز وجل إن خفتم عيلة فقرا فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء فقد فعل عز وجل فأغناهم غلا ما كانوا يتصورون فقال عز وجل إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وقال ان يشاء يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما انشاكم من ذريه قوم اخرين كما ذكرنا كنا نحن الـ الـ الذين استخلفنا الله وذهب الله عز وجل بآبائنا واجدادنا وقال تعالى ولو شاء الله لاعنتكم اوقعكم في العنت بتكليفكم ما يشق في اموال اليتامى المعاد علامة المشقه قال الله يجتبي اليه من يشاء الله عز وجل يصطفي اليه من يشاء وقال والله ضائع لمن يشاء وقال رب ربك يخلق ما يشاء ويختار الله يخلق ما يشاء ويصطفي ما كان لهم الخيره ما كان لهم الاصطفاء ما كان لهم ان يقولوا فلان ينبغي ان يكون نبي وفلان ينبغي ان ينزل عليه الوحي ولولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم ليس لهم ذلك ما كان لهم الخيره وليس الخيره بمعنى الاختيار والاراده القدريه يحتد الجبريه يحتدون بما كان لهم الخيره على ان العبد منزوع الاراده وليس كذلك الخيره هنا الاصطفاء الاختيار الذي معنى الاجتباء والاصطفاء فالله الذي يصطفي من الملائكه رسلا ومن الناس فالله الذي خلق ما شاء واختار اصطفى اختار محمدا صلى الله عليه وسلم النبوه والرساله وقال عز وجل ان لله ملك السماوات والارض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور او يزودهم ذكرانا واناثا ويجعل من يشاء عقيما لا يلد او لا تلد الله سبحانه وتعالى هو الذي شاء ولود الخلق وشاء صفاتهم شاء أن تكون صفاتهم بهذه الطريقة ما استشير أحد منا أتريد أن تكون ذكرا أم تريد أن تكون أنثى تريد أن تكون طويلا أبيض أو قصيرا أسود أتريد أن تولد في هذه السنة أو التي قبلها أو التي بعدها أتختار أن تولد في هذه البلاد أو بلدا أغنى أو أفقر اتود هذه الاسره ام تختار اسره اخرى سبحانك ربي الله الذي خلق ما شاء وهب ما شاء لمن شاء سبحانه وتعالى يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء ذكور او يزوجهم ذكرانا واناثا ويجعل من يشاء عقيما عليم قدير سبحانه وتعالى علي حكيم وقال وكذلك احينا اليك روحا من امرنا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 وهيا من امره عز وجل فما الله القران روحا لانه تحيا به قلوب العباد بعد موتها وجعله من امره وليس من خلقه فالله له الخلق والامر جعل القران من امره فهو ليس بمخلوق لان الخلق غير الامر الله يخلق الخلق بامر ويسرع الشرائع بامر وجعل القران انشر ايه عز وجل وتكلم به فكلامه غير مخلوق ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم شيئا من ذلك امي لا يقرا ولا يكتب ولا كتب عليه الذكر والسناء وما تعلم ولم تكن بلده بلد حضاره ولا تقدم ولا نظم سبحان الله اتى باعظم شريعه واخرج الله به اعظم امه وافضل مجتمع وأحسن نظام في العقيدة والعبادة والأخلاق والمعاملات ونظام الفرد ونظام الجماعة ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا فهو نور ولكن من يقبل النور الله الذي يهدي من يشاء نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لا تهدي تبين هذه ذات البيان من الرسول عليه الصلاة والسلام إرشاد يهدي منه إلى صراط مستقيم صراط الله وأما هداية الله فهداية التوفيق أن يخلق الهدى في قلوب العباد قال هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء سبحانه وتعالى ما كانت أشكالنا بأيدينا شكلنا والله ورغما عن آبائنا وأمهاتنا وأنفسنا ما كان لنا يعني في خلقتنا ذرة تأمل تأمل اصبعك لتنظر من رسم هذه البصمات من من جعل هذه الخطوط يصورنا الله في الارحام كيف اش قال في اي صورة ما شاء ركبك سبحانه قال ولكن الله يمن على من يشاء غني وفي تكررت وقال الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وقال ويك ان الله قال عن الناس الذين ادركوا هلاك قارون ويك ان الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر الم لا تعلم ان الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر اي كان قال العلامه ابن القيم رحمه الله بعد ان ساق نحوا من هذه الايات كلامنا موجود في شفاء العليل قال وهذه الايات ونحوها تتضمن الرد على طائفتي الضلال وخات المشيئه بالكليه ونفاسه شئء افعال العباد وحركاتهم وهداهم وضلابهم هو سبحانه يخبر تاره ان كل ما في الكون ماشئته وتاره ان ما لم يشاء لم يكن وتاره انه لو شاء لكان خلاف الواقع وانه لو شاء لكان خلاف القدر الذي قدره وكتبه وانه لو شاء ما عصي وانه لو شاء لجمع خلقه على الهدى وجعلهم امهة واحده فتضمن ذلك ان الواقع بنشئته وان ما لم يقع فهو لعدم مشيئته وهذا حقيقه الربوبيه وهو معنى كونه رب العالمين وكونه القيوم القائم بتدبير امور عباده فلا خلق ولا رزق ولا عطاء ولا منع ولا قبض ولا بسط ولا حياه ولا موت ولا ضلال ولا هدى ولا سعالة ولا شقاوة إلا بعد إذنه وكل ذلك من شئته وتكوينه إذ لا مالك غير ولا مدبر سواه ولا رب غيره أما بقى إثبت أفعال العباد فهي في المواضع التي ذكرنا اقتتلوا نستوى الله أجرموا المجرنين يزالون مختلفين أفعال العباد كثيرة جدا في المواضع التي ذكرنا كل قول هذا أستطيع حديث النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بغضاك من صخدك يقول نووي رحمه الله في هذا حديث دليل من أهل السنة في جواز إضافة الشر إلى الله كما يضاف إليه الخير المقصود بذلك خلقا وإيجادا لا فعلا ولا صفة فالله ليس من أفعاله شر ولكن هو سبحانه وتعالى يخلق الشر معنى إضافة الشر إلى الله صلى الله عليه وسلم الخلق والإيجاد الشر ليس إليك يعني لا يتقرب به إليك لا يوصف الرب عز وجل بالشر ولا بالنقص ولا بالذم بل يوصف بصفات الخير في ذاته واسماء وصفاته وافعاله والله نصيحه غاليه يوجهها اخ يقول يعني يوجه نصيحه الاخوه في فلسطين في الدعوه الى الله يقول حيث انني كان امامي باب واسع للدعوه ثم خسرته فيه فسد علي وانا الان احس بغايه الندم على ما فرطت فيه جنب الله ما طول انا فرنا له جميعا لكن نافع والله نصيحه صادقه اظنها كذلك ما شاء الله ان هي فعلا الانسان قد يحال بينه بين الخير وربنا يسيبه يغرق في الدنيا بعد كده لا اخو لما بيشتغلوا ولا بيدوروا على الفلوس بص لقيت تغيرات عجيبه بتحصل والله الانسان يعني بيبقى مهتم الاول بحياته في اول حياته باشياء والخلطه باهل القطاعه بتخليه مهتم باهتماماتهم يعني انت وسط اخوانك بتهتم بايه بتهتم انهم مهتمين بيه ايه الدرس وايه الكتاب ده والكلمه دي والحديث ده وشرح الجمله دي ودور كده بعد 30 سنه بعد كده الناس هتبدا تفكر في في البيت والعربيه والعاير هيتجوز وهيجيب فلوس منين وعايز يجيب مشروع ده وعايز يعمل مشروع ده والدنيا دي بتخرب بعد كده فليه هو اصلا ما هو بدا يتدرج بدا يبعد يبعد عن اهتمامات معينه ويختلط بناس اهله اهتمامات ثانيه ففعلا يعلم ان الله يحول بين المرء وقلبه ولذلك خطر كبير جدا ان هو او ادخل في غمار الحياه العمليه هو ده محك خطير ويتجوز ويخلف يبدا بقى يشوف هو هيستمر على طريقه ولا لا ده اما هو لسه فاضي فعلا ده نعمه من ربنا لازم تنيمها قبل ان تشغل طيب استاذ لا يدوس كتابه اللي هي في تالفاتات اللي فيها تاويل لايات القران على غير موضعه دا يقولوا ادخلوها بسلام امنين على باب بيت او مدينه ادخلوها بسلام امنين دي كان كان انما هو الايه اهل الجنه ان ادخلوها ان شاء الله امنين لان ده في الايه في مصر يعني في بلد ده انك ادخلوها بسلام امنين مفيش سلام مثل سلام الايه الجن اي دنيا لازم فيها نقص ونسئ الله ان يتوب علينا ان يغفر لنا وثناء المسلمين كيف ان الخوارج اول فرقه خرجت في الاسلام ونحن نعرف ان اول فرقه خرجت السبائيه والشيعة هذا اللي خرجوا الخوارج لا السبائيه اصلا ما ظهروش الا بعد قتال علي للخوارج الخوارج ظهروا اولا تاريخيا السبائيه جوا بعد كده هل يجوز ان نقول لعنه الله على الجعد بن درهم او بش المريسي او ابن الثلجي اكثر اهل العلم يلعنونهم لانهم عالموا يعني دار لهم وزندقتهم وهذا التعييم بعد ان يعني او كثير منهم قتل على على, على الزندقه يعني جاد الدرهم هذا قتل زنديقا والعاده بالله او قتل يقول ان الله لم يتكلم ابراهيم قديما وكله موسى تكليم ده 60 داهيه لعنه الله في الورق اللي فيه رفض الجرا لا تلاقيه يشيله الذي يحدث على يمين ومره عده مرات على شيء واحد يمين واحده الاولى جعلها منشاء عقيم اشار الى منع الانجاب نهائيا مع ذلك يقول بعض العلماء على زلعكم هل هذه عباره جائزه ولا عقم عندهم عقم مؤقت وعقم ايه مستمر والا فلو شاء الله عز وجل وامراه اخر ربك عنها ايه تلد فكونها ده وصف لمده لحاله للانسان سان تعيد مثلا وبعد كده ايه بيظهر الشكل ده او ومتن حزين وبعد كده بيفرح فدي لو قلنا دلوقتي انسان مثلا يعني يقول يعني الان هو حزين فلو وصفناه انه عقيم فيقولوا تعال نعالج الايه هذا العقم هذا ليس بوارد على ان ربنا جعله عقيم لا يلد نهائيا عمره الاطباء لو فهموا الواحد هذه عباره ما فيهاش بيت هناك حرج فيها هل هناك تعرض بين قول الرسول صلى الله عليه وسلم كل من ولد ولد على الفطره وينقال وضع ما وضع الكفر وضع الكفر في قلب لا يقبل الا الكفر وضع الايمان في قلب لا يقبل الا الا ده هو ده ميل الانساج بطبعه انه يعرف الحق ويقبله لو لم يكن هناك مانع كون ما يقبلش الا الكفر دي مش بمعنى ان هو هو ربنا عالم ذلك انه سوف يقع منه وقدر له ذلك ولكن ليس بمعنى انه يعني ليس في نفسه ما يدله على ان الوحي الذي جاء به رسوله الحق هل القلب الذي لا يقبل إلا الكفر عنده القدرة على الإيمان ولكن لا يؤمن بإرادته القدرة دي إيه المقصود بيها نوعين في قدرة قبل الفعل وهي سلامة الحواس ولي موجودة ولو أراد أن ينظر في الأدلة وكذا فإنه سيصل إلى الحق وأما القدرة التي هي مع الفعل قدرة التوفيق فليس هذا في قدرتهم ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يسمعون معنى ذلك لودانهم ما بيسمعوش بيها خالص ولا عندهم حاسة السمع موجوده ولكن سمع الفهم والاستجابه هو اللي غير موجود فالتكليف على السمع اللي هو سلامه الحواس اللي قبل ما ياتي الامر الشرعي فهذا يسمعه باذنه ولكن ما كانوا يستطيعون استمعوا لسمع التوفيق والهدايه